مضر اللبيب من كتب الأعاريب لابن هشام لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم أيها الأخوة مع بداية هذه الدورة المباركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأزجي الشكر للأخوة القائمين على الدورة تنظيما وترتيبا ودعما وأسأل الله لهم المعونة والتوفيق وأن يكتب لهم الأجر كما أسأله سبحانه أن يجعلها نافعة لنا جميعا وأن يجعل قلوبنا أوعية للعلم النافع وجوارحنا للعمل الصالح هذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات شرح الباب السابع من أبواب مغني اللبيب وهو باب كيفية الإعراب فالشرح إنما سيقتصر على الباب السابع من أبواب مغني اللبيب وعن كتب, كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري رحمه الله هذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات هذا الشرح وهذا الدرس أقدم بمقدمات لا بد منها تكون تمهيداً لما سيأتي من كلام يتعرض له الإمام ابن هشام اول هذه المقدمات ان الدرس ينقسم قسمين نظريا او قسمين نظريا وتطبيقيا القسم النظري سنتناول فيه الضوابط التي ذكرها ابن هشام لكيفية الإعراض ونضيف إليها ما تيسر والقسم الثاني هو القسم التطبيقي بحيث نتناول نصوص من القرآن الكريم ومن الأحاديث ومن كلام العربي شعره ونثره ونتناولها تناولا إعرابيا ومن ثم فينبغي أن يكون هناك متابعة للقسمين وتسجيل صوتي أو كتابي لأن ثمة أمور سنتطرق لها معا قد لا تكون مما ذكره ابن هشام رحمه الله النقطة الثانية أن الكتاب المقرر هو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وهو من كتب ابن هشامل الأنصاري وهو عبد الله ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشامل الأنصاري يعود إلى الخزرج المصري لأنه ولد في مصر ومات فيها الحنبلي لأنه انتقل إلى المذهب الحنبلي قواخر حياته يلقب بجمال الدين ويقول يكنى بأبي محمد لكنه شهر بابن هشام الأنصري تمييزا له عن غيره ممن يكنى بابن هشام إذ عندنا ابن هشام صاحب السيرة وابن هشام اللخمي من علماء وهذا ابن هشام الأنصاري أو ابن هشام المصري فيتميز عن غيره, عن غيره أو بهذه النسبة ولد في بدايات القرن الثامن تقريبا في سنة ثمان وسبعمائة من الهجرة أخذ عن بعض علماء عصره وأشهر من أخذ عنهم ابن المرحل الشهاب ابن المرحل ولقي أبا حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط وقرأ عليه ديوان زهير بن أبي سلمة لكنه لم يطل الدراسة عليه لم تطل المده معه ولقي كذلك ابن جماعة وهو من تلاميذ ابن مالك ولقي الفاكهاني تاج الدين الفاكهاني وأخذ عنه زار مكة مرتين لقي فيها بعض العلماء ودرس فيها تصدر للتدريس إذ جلس لتدريس كتاب سيبويه ثمتا ابن هشام اتصف بصفات خلقيه من النبل والسماحة وبذل العلم والنفس حتى قصده الطلاب وأخذوا عنه أيضا تفرغ للتأليف فصنف مصنفات كثيرة للطلاب نجده صنف للطلاب عدة كتب تعرفون منها قطر الندى وشرحه وشذور الذهب وشرحه هذه متون قصيرة ألفها للطلاب شرح كذلك أوضح المسالك في كتابه المشهور أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ألف الجامع الصغير في النحو وهو كتاب قيم لكنه لم يلقى شهرة بقية الكتب ألف كذلك على التسهيل حواشي وشرح تسهيل بن مالك له رسالة في إعراب ما يشكل من القرآن في إعراب ما يشكل من الكلام بخاصة في القرآن ومنها أيضا رسالة الرسالة السفرية تعرض فيها لبعض الألفاظ المشكلة وأخيرا أهم كتبه هو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعريب وهذا الكتاب تكم أهميته في أنه جمع فيه ما قيل فيما يتعلق بأعريب القرآن خاصة وما يشكل منها وقد قسم هذا الكتاب ثمانية أبواب أو قسمه في ثمانية أبواب جعل الباب الأول في الأدوات وهي تشمل حروف المعاني وغيرها لكنه لم يرتب هذه الأدوات إلا وفق ترتيب الألف بائي من غير نظر إلى الحرف الثاني بمعنى أنه بدأ بالهمزة كل ما جاء من أداة بحرف الهمزة فيبدأ بها ثم انتقل إلى ما يبدأ بحرف الباء ثم التاء إلى الياء لكنه لم ينظر إلى الحرف الثاني بحيث لو بحثت عن لعل وأقسامها وعما تدل عليه فإنك ستجدها في حرف اللام لكن ليس شرطا أن تجدها بعد مثلا أو قبل لكن أو بعدها إذ قد تسبق لكن وقد تتأخر عليها لأنه لم يلتزم الحرف الثاني ثم جعل الباب الثاني من أبواب مغني اللبيب في الجمل وأحكام الجمل وانتقل منها إلى الباب الثالث وهو في أشباه الجمل وهي الجار والمجرور والظرف أما الباب الرابع فكان في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها والباب الخامس عقده في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها والباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها والباب السابع هو الباب الذي معنا في كيفية الإعراب والباب الثامن أقده في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي أشبه بالقواعد الكلية ذكر فيها إحدى عشرة قاعدة وفرع عليها فروعاً عديدة أطول هذه الأبواب هو الباب الأول وهو ما يتعلق بالأدوات الكتاب في جزئين في الأصل استغرق حديثه عن الأدوات الجزء الأول كاملا وشيئا من الجزء الثاني إذ عني بذكر هذه الأدوات وذكر أقسامها ذكر أقسام كل أدات وذكر كل حكم يتعلق بها ولذا يعد. كتاب مغني اللبيب من أهم المراجع فيما يتعلق بحروف المعاني فعندما يعرض لك حرف من حروف المعاني حروف الجر أو حروف العطف أو الأدوات العاملة إن أن لكن كأن أو غيرها من الأدوات نقول الأدوات حتى تشمل الحروف والأسماء حتى يدخل فيها بعض الأسماء عندنا لما تكون ضرفا فتدخل معنا هنا عندما نقول أداة فيعد كتاب المغني من أشهر الكتب المعنية بهذا الجانب لذا عني بها العلماء قديما تقريبا من عصري ابن هشام تعرض له شمس الدين ابن الصاغ الحنفي فأخذ في التعليق على المغني وشمس الدين توفي قرابة 776 وابن هشام توفي سنة سبعمائة فهو معاصر له الفارق بين وفاتيهما قرابة عشر سنوات تعرض ابن الصائغ الحنفي لابن هشام في هذا الكتاب في مغن اللبيب لكنه توفي وهو في حرف الباء فقط. ثم عني العلماء بهذا الكتاب شرحا واختصاراً ونظماً وتعليقاً وتحشيةً وشرح شواهد إلى غير ذلك من أنواع العناية لماذا؟ لأن هذا الكتاب تميز بميزات ربما قصرت عنه كثير من الكتب التي ألفت بعده ممن عني بهذا الكتاب الدماميني إذ يذكر أنه شرح مغني اللبيب في ثلاثة شروح طبع منها شرحان الذي أعرف من شروح الدمامين على المغني أعرف شرحين وعنايته بالمغني لأن الكتاب يستحق هذا والحقيقة أن الدمامين في شرحه في تحفة الغريب وهو أحد الشروح الثلاثة تعرض لابن هشام بالنقد في عدة مواضع ولذا جاء أحمد ابن عبد الله الشمني المصري المتوفى قرابة سنة ثمانمائة واثنتين وسبعين فألف كتاباً أسماه المنصف لينصف ابن هشام من الدماميني ومن ابن الصائر والمنصف موجود مطبوع طبعة قديمة وأعيد صفه حديثا ومن أراد أن يطلع على مناقشات العلماء في أبواب حروف المعاني يمكن أن يطلع على هذا الكتاب ليرى اعتراض, ابن اعتراض الدماميني على ابن هشام وإجابة الشمني لأبنه لهذا الاعتراض فيكسب الطالب معرفة المناقشة والمجادلة في هذا الفن ثم تتابعت الشروح وهي كثيرة جدا منها شرح الأنطاكي القاضي الأنطاكي التركي سماه غنية الأريب وهو في أربعة مجلدات سماه غنية الأريب عن شروح, كتب عن شروح مغني اللبيب لأنه جمع الشروح التي سبقته وضمها إلى هذا الكتاب فأراد أن يجعله مغنيا عن غيره من الشروح الشروح أيضا كتبت عليه الحواشي كحاشية السيوطي شروح الشواهد شروح شواهد مغني اللبيب ومن أشهرها شرخ شواهد مغني اللبيب للسيوطي وشرخ شواهد مغني اللبيب للبغدادي عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة الأدب وهو من أشهرها ومن أهمها تتابعت كما قلت العناية بهذا الكتاب إلى عصرنا هذا فأصبح مما يدرس في الكليات وفي المعاهد العلمية وفي الدراسات العليا الباب الذي معنا من هذا الكتاب هو الباب السابع كما ذكرت قبل قليل وهو في كيفية الإعراض يريد ابن هشام أن يعلم المعربين كيفية التعبير عن الإعراب كيف تعبر إذا أردت أن تعرب وهذا في حد ذاته حصافة وبعد نظر منه رحمه الله لأنه أورد ضوابط لكيفية وكيفية التعبير عنه سنتطرق إليها ان شاء الله عند الحديث أو عندما نقرأ متنى ابن هشام أشير هنا إلى العنوان وهو كيفية الإعراب ويكون ان شاء الله هو تمهيد درسنا كيفية الإعراب كيفية مصدر صناعي مأخوذ من كيف والمصدر الصناعي كما تعرفون يزاد على آخر الكلمة ياء ياء النسبة ثم تاء تدل على أنه مصدر الصناعي والتسمية تسمية حديثة ليست تسمية قديمة إذ لم يتعرض لها المتقدمون من التصريفيين بهذه التسمية أشاروا إليها اشارات كما هو موجود في معاني القرآن للفراء وموجود أيضا في بعض شروح الفصيح لثعلب تعرض لها بعض الشرع كابن هشامل اللخمي وغيره كيفية الإعراب الإعراب هذه اللفظة ما نوعها من أنواع الكلمات اسم ما نوعها من أنواع الأسماء مصدر نعم هي مصدر لاعرب أعرب اعرابا. إذن الإعراب مصدر لأعرباء ويطلق إطلاقين لغوي واصطلاحي أما إطلاقه في اللغة فيطلق على عدة معانا لكن أشهرها هو معنى البيان والإضاح يقال أعرب فلان عن حاجته بمعنى أنه أبانا وأفصح وأوضح عنها ومنه الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها أي تبين عن نفسها المعنى الثاني هو الحسن يقال هذه جارية عروب أي حسنة ولعل منه عروبا أترابا حتى قال بعض اللغويين إن قولك أعربت الشيء بمعنى حسنته والمعنى الثالث من معاني الإعراب هو الانتقال والتغيير وهما معنيان يذكرهما كثير من العلماء لكنني أرى أنهما يجتمعان يجتمعان في معنى واحد فالتغيير فيه انتقال والانتقال فيه تغيير فإنك إذا قلت أعربت الإبل عن مرعاها بمعنى انتقلت هو نوع تغيير أعربت الإبل عن مرعاها يقولون إنه بمعنى انتقلت وهذا كما قلت نوع من التغيير ويقولون أيضا عربت عليه معدته أي فسدت وهذا أيضاً تغيير وأعرب معدته بمعنى أصلحها عربت معدته لازم وأعربها بمعنى أصلحها والهمزة هنا نقول هي همزة إيش؟ الإزالة، عمزة الإزالة مثل أقضيته أقضيت عينه أزلت القذا عنها وأشكيته أزلت الشكاية عنه هذه المعاني الثلاثة هي الأشهر وهي الأقرب للمعنى الاصطلاحي معنى الإضاح والبيان والحسن والحسن الانتقال أو التغيير وكلها يمكن أن نقول إن الإعراب مأخوذ منها إذ الإعراب بيان وإضاح في الكلام وهو أيضا حسن من يعرب فقد أحسن أو حسن كلامه وهذا واضح بيّن وكذلك هو تغيير وانتقال من الإسكان أو من اللحن والخطأ فلذا أقول ان هذه المعاني الثلاثة صالحة كلها لأن تكون أصلاً للإعراب بمعناه الإصلاحي طيب لو قلت لكم الاعرابي من ايها ماخوذ فلان اعرابي الثالث الاقرب المعنى الثالث قريب جدا نعم الانتقال التغيير يقول بعضهم اشار اليه صاحب التاج انه من هذا لأنه معروف بتنقله وترحله ويعرب ابن قحطان كما يقوله أبو العرب مما أخذ نعم من الأول وهو البيان والإضاحة يذكر بعض العلماء وهو ذكر مجرد من دليل لأنه في أزمنة غابرة أن يعرب ابن قحطان أول من تكلم العربية بعد أن كانت لغتهم السريانية تعرفون أن السريانية تلتقي مع العربية في الأصل الأول الأول في تقسيم اللغات فيقولون إنه أول من غير لسانه عن السريانية إلى العربية فيصلح أن يكون من الثالث ويصرح أن يكون من الأول إذا نظرنا أنه أبان وأفصح وإن كان الثالث هو الأقرب هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الإعراب طيب المعنى الإصطلاحي عندما نقول الإعراب في الإصطلاح هنا في هذا الباب لا في علم النحو نريد به هنا أن نميز الكلمات بمواقعها التي حلت فيها وقد تحدث المتأخرون عن بيان معنى الإعراض الاصطلاحي في مثل هذا الباب والذي ارتضيته من والذي ارتضيته من تعريف له إذ, نحن إذ نريد منه الإعراب التطبيقي الإعراب التطبيقي كيفية الإعراب كيف تعرب إذا مرت معك كلمة أو جملة كيف تعربها فما معنى الإعراب وما مدلوله في هذا الموضع الذي رأيته هنا أن يعرف الإعراب بأنه بيان الوظيفة النحوية بيان الوظيفة النحوية التي تؤديها الكلمة في الجملة والجملة في الخلام وذلك بتحديد موقعها وذلك بتحديد موقعها عندما نقول إن الإعراض هو بيان الوظيفة النحوية أي أنني أبين وأوضح المعنى النحوي في للكلمة الواردة معي معنى الوظيفة النحوية هنا هو المعنى النحوي والمعنى النحوية مثل مثل الفاعلية والمفعولية والحالية والتمييز والإضافة إلى آخرة هذه هي المعاني أنا أريد في عندما أعرب أن أبين وظيفة هذه الكلمة في الجملة أو وظيفة الجملة في الكلام وذلك بتحديد موقعها كيف يظهر المعنى النحوي كيف يظهر المعنى النحوي عندما أحدد موقعها الإعرابي بأن أقول فاعل أو أقول مفعول به فإنني أعرف ما الذي تؤديه في هذه الجملة من معنى نضرب مثالا عندما أقول أكرم زيد أخاك فزيد فاعل وا اخاك مفعول هذا الاعراب باختصار طبعا انا لأن نختصر جدا لتمهيدا لما سياتي هذا التحديد للموقع وهو ان زيد فاعل وان اخاك مفعول يفيدني عما دلت عليه كلمة زيد في الجملة وهو أنه قد وقع منه الإكرام لأنه هو الفاعل جلت على معنى الفاعلية وأفادتني أيضاً أن أخاك وقع عليه الإكرام نقول لأنه نقول إنه مفعول هذا هو المعنى النحوي المعنى النحوي أنه وقع عليه وهو المفعولية والموقع هو مفعول به فالإعراض التطبيقي هو الذي يرشدك ويدلك على مواقع الكلمات في الجمل ومن ثم تستطيع أن تفهم الكلام فهما صحيحا هذا ما نريده في مسألة معنى الإعراب في الإصطلاح وهذا إنما هو اجتهاد إن أصبت فمن الله وإن كان غير ذلك فمني وأستغفر الله عندما نقول إن الإعراب هو بيان الوظيفة النحوية التي تؤديها الكلمة في الجملة لابد أن ننتبه إلى أن الإعراب سيكون عندنا على نوعين إعراب مفردات وإعراب جمل لأننا قلنا تؤدي الكلمة في الجملة أو الجملة في الكلام إذن عندنا نوعان من الإعراب إعراب مفردات وإعراب جمل وقد أفدنا هذين النوعين من التعريف طيب ما أهمية الإعراب هذه نقطة يعني إذا أعربنا ماذا نستفيد والله أنا قلت لك أعرب أكرم زيد أخاك قلت أكرم فعل ماضي من ابنه على الفتح وزيد فاعل مرفوع على مترفع الضم الضائر على آخر وأخاك مفعل به منصوب على تنصبه الألف وأخا مضاف الكاف ضمير متصل ما في محل جر بالإضافة ستقول بعدين يعني ما الذي أبثته هذا هو السؤال الذي ينبغي نطرحه هنا الآن عرفنا ما هي الإعراب. حقيقة الإعراب لكن إلى ما نصل نصل إلى أهمية الإعراب تكمن أهمية الإعراب أيها الإخوة إلى أنه السبيل المهم لتمييز المعاني المختلفة إذا أردت أن أميز بين المعاني المختلفة فإنما سبيل ذلك هو الإعراض هناك مثال مشهور وهو قولهم ما أحسن السماء وما أحسن السماء وما أحسن السماء لو أخلينا هذه الجملة من الحركات الاعرابيه هل سنعرف المعنى ما نعرف المعنى لكن عندما اعرب تتضح لي المعنى ما احسن السماء عندما اعربها اعرابا تفصيليا اعرف أنه يريد ماذا التعجب وعندما أقول مثلا ما أحسن السماء اعرف انه يريد الاستفهام وإذا قلت ما أحسن السماء النفي نريد النفي فإذا ال ال الذي يدل على المعنى هو إيش الإعراض ميز بين المعاني المختلفة الاستفهام والتعجب والنفي وغيرها من المعاني المختلفة التي نريد أن نؤديها بالكلام الكلام وسيلة لأي شيء لأداء المعاني الكلام الذي نتكلم به هو وسيلة لأداء المعاني هذه الوسيلة جعلت له أداة وهي الإعراض لأجل أن يميز بين هذه المعاني والأمثلة على هذا كثيرة جدة جدا كما قلت أن الإعراب هو الذي يدلنا على المعنى النحوي وعلى المعنى الوظيفي للكلمات لكن الإعراب قد يكون مقدرا في نحوي جاء الفتى ورأيت الفتى فنقول أن هناك قراء أخرى تساعد للوصول وتكشف عن المعنى المراجعة إذن هذه الوظيفة أو هذا الـ الـ الـ الـ الأمر هو الـ الـ الذي يبين عن أهمية تعلم الإعراب أيضا أن تعلم الإعراب أيها الإخوة سيساعدنا على أن نلتزم بقواعد اللغة العربية بنظام اللغة المتعارف عليه سيساعدنا على هذا وحقيقة إن الالتزام بضوابط اللغة وبنظام اللغة المتعارف عليه المنقول عن الفصحاء أمر مقصود لذاته أمر مقصود لذاته ولا يكفي أن نقول إن المعنى مفهوم عندي يدل على هذا أدلة كثيرة منها ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءته رسالة أو كتاب من أبي موسى الأشعري وكان واليا له في العراق وفيها من أبو موسى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلما قرأها استنكر هذا الأمر وكتب في ظهرها من عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فقنع كاتبك سوطا واعزله عن عمله إذن أنكر هذا الأمر لماذا؟ المعنى واضح من أبو موسى إلى عمر هل يحتاج إلى من يبينه ومن يوضحه أو يحتاج إلى شيء يبينه ويوضحه لا يحتاج لكن في خطأ هناك خطأ إعرابي فاستنكره عمر رضي الله عنه وأنكر على أبي مسعى يكون مثل هذا إذن الإعراب مقصود لذاته أو أن أقصد أن نتكلم نتكلم وأن استعمل ما استعملته العرب من أساليب ومن طرائق مقصود لذاته بل إنه رضي الله عنه عندما مر بغلمان يرمون السهام وكانوا يخطئون الرمية فقال أحدهم إنا قوم متعلمين فأنكر عليهم ذلك فقال لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطائكم في رميكم إذن أن, يجري أن تجري ألسنتنا على الكلام بما تكلم به الفصحاء أمر مقصود لذاته وكان وسيلة هذا الأمر هو أن نتعلم كيفية الإعراب هذا احد الوسائل وهذا هذه القضيه يذهب بعضهم ويقول ان المعنى العام واضح ما نحتاج لان نسعد انفسنا و نتتبع الالفاظ والمقدر والمحلي كل هذا في مشقه نقول لا الاعراب مقصود أو الالتزام بالنظام اللغوي الفصيح مقصود لذاته والإعراب يؤدي إليه هناك حقيقة أمثلة تبين مدى أهمية الإعراب مثلا عندما أقول لا تضرب زيدا وتضحك تضحك هذه تحتمل أوجها إعرابية ثلاثة أن ترفعها تضحك أو تنصيبها فتقول تضحك أو تجزم وتضحك في على السكون وكل واحدة من هذه الأعاريب أو هذه الأوجه له معنى مستقل يختلف عن المعنى الثاني فمثلا لو قلت لا تضرب زيدا وتضحك وتضحك بالرفع أنا نهيتك أو أنت تنهاه عن ضرب زيد ثم تستأنف وتقول وتضحك يعني لا بأس بأن تضحك لا يتطرق إليه النهي لا يتطرق إليه النهي أما إذا قلت لا تضرب زيدا وتضحك بالجزم. فإنني أعطف تضحك على تضرب فأكون قد نهيتك عن الأمرين معا نهيتك عن الضرب عن الضحك وإذا قلت لا تضرب زيدا وتضحك فإن النهي منصب على ضربك زيدا مع, مع الضحك أما لو انفرد أحدهم عن الآخر فإنه لا يتطرق إليهما هي بمعنى لو ضحك من غير أن يضرب زيدا جاز ولو ضرب زيدا من غير أن يضحك جاز عنده لأنه لم ينهه عن ذلك هذه المعاني لا أستطيع أن أعرفها حقيقة المعرفة إلا بالإعراض أما المعنى العام فإن ال... فإنه لا يكشف عن هذه المعاني ولذا العامي الذي لا يعرف الإعراب ولا مصطلحات الإعراب لا يستطيع أن يميز بين هذه الجمل كما هي الجملة المعروفة لا تأكل السمكة وتشرب اللبن كما تعرفون الجملة المشهورة عند النحويين فإنك لو عرضتها على عامي ما الذي سيفهمه سيفهم أنك أنك لا تجمع بينهما فقط هذا الفهم أما بقية الفهوم فإنه لا تتطرق إلى ذهنه وإنما يفهمها الذي يحسن الإعراب أخيرا مما يبين عن أهمية الإعراب التطبيقي أن علم الوقف والابتداء منبني على معرفة الأعاريب الحسن والجائز والممنوع والواجب كلها منبنية على معرفة الأعاريب ولذا يقولون لا يجوز الوقف في الاختيار على المضاف دون المضاف إليه طيب أنا كيف أعرف أن هذا مضاف وهذا مضاف إليه إذا لم أكن أعرف الإعراب يقولون لا يجوز الوقف على الناصب دون المنصوب لا بد أن أعرف الإعراب حتى أعرف أن هذا غير جائز لا يجوز الوقف على الجازم دون المجزوم ولا يجوز الوقف على الصفة دون المنصوف ولا يجوز الوقف على الجار دون المجرور ولا الفعل دون الفاعل إذن كيف أعرف أنه غير جائز الوقف في هذا الموضع إذا لم أعرف الإعراب من هنا يتبين أن معرفة الإعراب مهمة جدا وهذه أمثلة أو مواضع قليلة توضح مدى أهمية آه الإعراب آه وأجل بعض الأمثلة المتعلقة بما يدل على أهمية الإعراب لكنني سأشير إلى عناية المتقدمين والمتأخرين بجانب الإعراب التطبيقي ليكون ختام هذا الدرس عني المتقدمون والمتأخرون بالإعراب التطبيقي فنجد أن كثيرا من العلماء قد صنف في إعراب القرآن كاملا كابن النحاس في كتاب إعراب القرآن وكاستفاقص في المجيد في إعراب القرآن المجيد وكذلك المنتجب الهمداني في كتابه الفريد في عراب القرآن وكذا الخطيب التبريزي في الملخص في عراب القرآن وكذلك أبو البركات الأنباري 277 له التبيان في عراب القرآن والعكبر تلميزه 616 له أيضا كتاب سمه البيان في عراب القرآن إلى يعني أعداد كثيرة جدا من كتب التي عنيت بإعراب القرآن كاملا ومن أهم الكتب التي عنيت بإعراب القرآن البحر المحيط لأبي حيان والدر المصون للسامين الحلبي وهو تلميذه عندنا أيضا بعض الكتب عنيت بإعراب أجزاء أو بعض القرآن مثل إعراب ثلاثين سورة لابن خالوي وكذلك إعراب سورة الفاتحة لتاج الدين الإسفرايني وهو إعراب مفصل يقع في في جزئين ليس بكبيرين لكنه مفصل جدا مكي بن أبي طالب القيسي له كتاب مهم اسمه مشكل اعراب القرآن قصر كتابه على ما يشكل اعرابه كذلك البسملة صنف فيها عدد من العلماء مصنفات صغيرة في اعرابها وكذلك لا اله الا الله عدة مصنفات إعرابي لا إله إلا الله وهي رسائل صغيرة تجدون يعني بعضها في الأشباه النظائر للسيوط وبعضها مفرد عندنا أيضا إعراب الأحاديث النبوية مثل إعراب الحديث للعكبري اقتصر على بعض الأحاديث وأعربها كذلك عقود الزبرجد للسيوطي تناول فيه ما يشكل إعرابه من مسند الإمام أحمد وقد طبع طبعتين أيضا من الأمثلة الشواهد الشعرية والشواهد القرآنية كذلك بعض العلماء عنيا بالشواهد فقط فسنف فيها مسنفا يعني كإعراب القصائد السبع هذا من من الإعراب التطبيقي كذلك إعراب الكلمات الغامضة أو المشكلة وهناك رسائل عدة في هذا الجانب مثل رسالة بن هشام المسائل السفرية وكذلك رسالة كل وما عليه تدل للسبك وكذلك للدمياط الشافعي من علماء القرن الحادي عشر له مصنف متوسط في براعة التأليف في توضيح بعض ما خفية في الإعراب والتصريف بل إن بعض العلماء أخذ جانب الإعراب التطبيقي في متن من المتون فتجدون خالد الأزهري أعرب ألفية بن مالك في كتاب مطبوع اسمه تمرين الطلاب مشهور طبع طبعات عدة كثيرة جدا تمرين الطلاب يعرب فقط ألفية بن مالك وكذلك بن طولون له إعراب الألفية حتى عمدة الفقه أيضا هناك من أعربه إذن جانب الإعراب التطبيقي عني به المتقدمون في أشكال مختلفة كما لاحظنا وكذلك المتأخرون فقد صنف في الإعراب التطبيقي مصنفات كثيرة جدا لا يمكن حصها أضرب أمثلة قليلة منها التطبيق النحوي لعبده الراجحي ودروس في الإعراب كذلك لعبده الراجح وزميله شوارد الإعراب لمحمود صافي الجدول في إعراب القرآن أعرب القرآن كاملا لمحمود صافي على الطريقة التعليمية إعراب القرآن وبيانه للدرويش الإعراب الكامل للأذوات النحوية لعبد القادر أحمد الطريقة البيانية لتبسيط الإعراب مجيد الماشطة فتح القريب في إعراب شواهد مغني اللبيب محمد الدرة إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره هذه بعض المصنفات الحديثة في جانب الإعراب التطبيقي أريد فقط أن أشير بها إلى أن هذا الجانب لقي عنايةً من المتقدمين ومن المتأخرين لكن الواقع الذي ندركه ونعايشه أن كثيرا من الطلاب فضلا عن العامة وغير المتعلمين أن كثيرا من الطلاب لا يحسنون الإعراب بل يجدونه حجراً أمامهم في تعلم العربية ولأجل تجاوز هذه تجاوز هذا الحاجز ستكون هذه الدروس في الجانب النظري ثم في الجانب التطبيقي ولعل الفرصة تكون مؤاتية لأن يكون هناك تطبيقات عملية في الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يسددنا وأن يغفر لنا الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد